بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محاسبة النفس للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن يوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل حدثنا إسحق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن عيسى عن مالك بن أنس أن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبين وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الحلقه وفي كتاب الرقاق وهو حديث ابن عباس